رب الله اياما رب الله تقضنت بطيبيتي رب الله اياما يا امنا يا امان اي تقضيت بي طيبتي وحينالي ما عرفت لمها قدرا ليالي وصالي وصالي وصالي, وصالي وصالي وصالي وصالي وصالي لو تباع اشتريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى بروحي ولكن لا تباع إلهي قبل موتي زيارة سالت الى الى الروضة الفيحاء والقبن الخضرا وادخل من باب على المصطفى الهدي وافرحوا بالبشاره واقول يا ذا الجود تئت وكان قاصدا فكل شيء اجلل الورو قدر مقامك محمود وانت محمد ورب السماء اعطاك عوضا وكون ترى